Bismillahirrahmanirrahim. ألا يظن أولئك أنهم مروسون وما أدرك ماس الجين الذين يكذبون في يوم الدين وما يك God <laughs> حجوبون ثم إنهم لصال الجحيم Cardinal im na kitaበ والنعيم يسقلن من رحيق مرد من ختامه مسك وَمِذَا جُرُوا مِنْ تَثْنِي مِنْ عَيْنَي يشرب إِنَّ الَّذِينَ Aku na Oh, هل تؤذن القبضان ما كانوا يفعلون؟